ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ من نينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا آَفَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنْ ان الله يسلم رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذ القربى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 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّ هنا من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ويؤثرون على أنفسهم فُسِّيهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ